ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغرماء أمن أفضل الصلاة وتم التسليم نحمد الله تعالى أي ولإخوة خواتن يسر هذا اللقاء في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا وأسر الله أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى فيمن من عنده واسال الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم وهنيئا لمن ينطبق عليه هذا الحديث أن يحضر في بيت من بيوت الله يتلو كتاب الله ويتدارس القرآن, يتدارس القرآن بينه وبين إخوانه فلا شك أن في هذا من الفضل والأجر العظيم الشيء الكثير كل نبي من الأنبياء بعثه الله تعالى جعل معه من الحجج والمعجزات ما يثبت للناس أنه نبي فإذا جاء للناس وقال أنا نبي قالوا له أعطنا معجزة تثبت بأنك نبي ولست رجلا فقط يدعي النبوة ولذلك قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أرسلناهم بالبينات يعني أرسلناهم بالمعجزات والآيات الظاهرات التي تثبت للناس أنهم أنبياء وكل نبي من هؤلاء الأنبياء جعل الله تعالى له نوع المعجزات متوافقة مع المشهور من أحوال قومه فمثلا موسى عليه السلام بعث في عصر انتشر فيه السحر وخوارق العادات فجعل الله تعالى له من المعجزات ما هو في ظاهره يشبه ما يفعله قومه فكان موسى عليه السلام يلقي العصا فإذا هي حية تسعى يخرج يده يدخل يده في جيبه ويخرجها وإذا هي بيضاء للناظرين فبهر بذلك كل ساحر وأذل كل كافر وعلم السحر أنفسهم أن هذا ليس سحرا أن هذا حتى السحره لا يستطيعون أن يفعلوه عندها ألقي السحرة سجدا ولو جاءهم موسى مثلا بمثل ما جاء به غيره من الأنبياء من المعجزات ربما لم يفهم قومه ذلك فلم يؤمنوا به عيسى عليه السلام بعث في عصر انتشر فيه الطب وأنواع العلاج فجعل الله تعالى له من المعجزات الظاهرات ما يشبه ما يفعله قومه فكان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمة الأكمة هو الذي ولد وهو أعمى يمر يديه على عين فيبصر ويشفي الأبرص الذي عنده المرض في جلده بل يحيي الموتى بإذن الله فبهر بذلك كل طبيب وحير كل لبيب أما نبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام فهو لم يبعث إلى قوم محددين يهتمون بنوع من الأنواع في العلم فلم يبعث إلى قوم محددين يهتمون بخوارق العادات والسحر أو يهتمون بالطب أو يهتمون بالبلاغة مثلا وإنما بعث إلى الناس عامة يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إنا أرسلناك للناس كافة للناس بشيرا ونذيرا فجعل الله تعالى لسانة نبينا عليه الصلاة والسلام عامه لجميع الناس ولذلك نوع الله تعالى له معجزات فجعل له معجزات تتعلق بالطب معجزات تتعلق بالفلك ينشق القمر معجزات تتعلق بالاخبار ببعض المغيبات اخبر بمغيبات تقع في اخر الزمان ومغيبات حدثت في مكة وحدثهم بها في المدينة اخبر صلى الله عليه وسلم بانواع من المعجزات الظاهرات البينات لكن اعظم معجزه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبقي قيام الساعه هو هذا القران العظيم وقالوا لولا انزل عليه قل انما الايات عند الله ثم قال في الايه التي بعدها اولم يكفهم ان انزلنا وقد انكسرت ساقه فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عليها بيد فبرئ وقام لكن ما راينا ذلك؟ كما قراه ابو بكر من سوره البقره الى الناس نقراه نحن اليوم بنفسه لم يتغير فيه شيء ولم يبدل تكفل الله تعالى بحفظه ذكروا ان احد الخلفاء كان عنده وزير يهودي وكان دائما يدعوه إلى الإسلام في فيوم من الأيام جاءه هذا الوزير وقد دخل في الإسلام فسأله قال عجبا ما الذي أدخلك في الإسلام فقال له إني نظرت في الأديان وأنا رجل جيد الخط فجئت إلى التوراة فنسخت منها نسخا وغيرت فيها وبدلت غير في أواخر الآيات غير في مواضع معينة وبدل ثم جئت وبعتها عند بيعة يعني معبد لليهود قال فاشتروها مني بأغلى الأثمان قال ثم جئت إلى الإنجيل وغيرت فيه وبدلت غير مواضع السور مواضع الآيات عبيت فيه ثم جئت وبعته عند كنيسة فاشتروه مني بأغلى الأثمان ثم جئت إلى القرآن فاخذت منه أجزاء غيرت فيها وبدلت اخذ السورة وحطها هنا وأخذها الآيات من سورة الأحزاب وضعها في سورة ياسين اللي من سورة ياسين وضعها في سورة عبثة هكذا غير وبدل ثم جئت وعرضت النسخ عند مسجد أبيع قال فخرج إلي سرعان الناس سرعان الناس هم الذين يخرجون أول ما يسلم الإمام يعني ما خرج إليه اللي طلبت العلم والعلماء اللي جالسين يتسننون ويقولون الأذكار خرج إليه العامه يقول فاجتمعوا وجعلوا يتصفحون ما أبيع واعجبوا بالخط قال فلما تأملوا نظر بعضهم إلى بعض وقالوا محرف محرف محرف قال فضربوني فلم ينقذني منهم إلا شهادة الا الله محمد رسول الله قلت والله إني مسلم وتركوني فأيقنت أن هذا القرآن أنه محفوظ بحفظ الله تعالى له ولذلك لو جئت اليوم عند النصارى تسأل مثلا كم انجيل عندكم فيقول عندنا الاربعه اناجيل مرقس ويوحنا وبرنابا فتقول طيب ايها الانجيل الذي انزله الله على عيسى أيها الانجيل الذي كان عيسى عليه السلام يقراه على اصحابه يقول لك ما أدري ما أدري أي هذه الاناجيل الاربعه هو الذي انزل على عيسى وبين هذه الاناجيل الاربعه فروقات وهذه الاناجيل الاربعه اختيرت من بين سبعين انجيلا اصلا كان النصارى أجمعوا على سبعين إنجيل أنهي اللي فيها الصواب ثم انتخبوا منها اربعه التي تطبع إلى اليوم ولذلك هذا القرآن العظيم أنزله الله تعالى ووعد الله تعالى بحفظه وأمر الله تعالى له بآدام أنزله الله جل وعلا على أمة كانت هذه الأمة هي أبلغ الناس وأشعر الناس وأخطب الناس ولم يكن أحد على وجه الكرة الأرضية عند نزول القرآن يهتم بالبلاغة والنقد للأدبة والشعرة كما تهتم قريش ومن كان عندهم في مكة كانوا يقيمون الأسواق سوق عكاظ ومجنة ودي المجاز يقيمونها فقط لا لبيع الارديه ولا لبيع الطعام والشراب ولا وإنما لتناشد الأشعار وإذا قام الشاعر ينشد قصيدة وقف أمامه الشعراء وبدأوا يدققون على كل لفظة يتكلم بها قام حسان بن ثابت مرة في سوق من اسواقهم مهرجان للشعر وأراد أن ينشد قصيدة في مدح قومه قصيدة مئة بيت فأول بيت منها قال لنا الجفنات البيض يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دمى وأراد يكمل فقامت إليه الخنساء قالت قف قال ما أكملت بقي تسعة وتسعون بيتا قالت قف عندك في بيتك هذا ثمانية أخطاء أضعفت افتخارك جعلت افتخارك ضعيفا لو تغير الأخطاء يكون افتخارك أقوى قال ما هي قالت أنت قلت لنا الجفنات الجفنة طبعا هو القدر الذي يطبخ فيه الطعام يقول تقول قلت لنا الجفنات البيض يلمعن في الضحاء وأسيافنا يقطرن من نجدة دماء الجفنات جمع يدل على القلة خمس جفنات وسبع جفنات وتسع لماذا لم تقل لنا الجفان حتى تكون عشر جفان ثم إنك تقول لنا الجفنات البيض أن تفتخر ان قدوركم بيض، معناه أنها جديدة، عمركم ما طبختوا فيها للضيوف المفروض تقول لنا الجفنات الحمر، ان قدورنا انقلبت حمره من كثر ما يذبح فيها من ذبائح، ولا ينكسر البيت، لنا الجفان الحمر ما ينكسر. ليش ما قلت الحمر؟ تفتخر أنها بيض ونظيفة، ثم إنك تقول يلمعنا في الضحى، يلمعنا. ألا معان ضوء يظهر ويغيب؟ لماذا لم تقل يشرقنا حتى يكون إشراق ثم يبدأ يكبر يكبر حتى يتعالى النهار ثم إنك تقول يلمعنا في الضحى أحد يفتخر بوقت الضحى الناس يفتخرون عند غياب الشمس لما المسافرون يبحثون عن مكان يؤون إليه وهم يمشون في الصحراء فيشعل الكريم ناره ويضع قدره ويدعوهم إلى الطعام أن تفتخر في الضحى الضحى الناس يستغلونه للمشي والمسير والخروج إلى رعي الغنم والزراعة ما حد يفتخر في الضحى لماذا لم تقل يشرقنا في الغسق الغسق هو مع غياب الشمس ثم إنك تقول وأسيافنا يقطرن من نجدة دمى هذا كلها خطأ المفروض أنك قلت وسيوفنا حتى تكون عشرة سيوف أما أسياف فيطلق على خمسة أسياف وسبعة وثمانية إلى التسعة ثم انك تقول وأسيافنا يقطرنا من نجدة دم يقطرنا معناها ان الدم اللي في السيوف قليل فهو يقطر قطره قطره لماذا لم تقل وسيوفنا يجرينا معناه اننا عند القتال تمتلئ سيوفنا دما من من اعدائنا حتى حتى يصبح السيف يجري منه الدم ما هو يقطر ثم إنك تقول واسيافنا يقطرنا من نجدة دم لماذا لم تقل دما دم مفرد ودما جمع لماذا لم تقل يجرين من نجدة دما والبيت ما ينكسف فسكت حسان وجلس ولم يكمل قصيدته هؤلاء القوم الذين قامت فيهم الخنساء تعترض على أبيات مثل الخنساء يوجد آلاف وأنزل الله تعالى القرآن على هؤلاء الذين ما يكاد يتكلم أحد منهم بلفظة إلا دقق عليه الناس أنزله الله تعالى وقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أنتم تزعمون أن محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي أنشأ القرآن من عنده طيب أنت يا شاعر وأنت يا شاعرة وأنت يا بليغ وأنت يا خطيب أعطونا مثل هذا القرآن ولو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله فما استطاعوا أن يأتوا بمثله فخفف الله تعالى التحدي وقال سبحانه أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أعطونا عشر سور لا نريد البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأعراف نريد عشر صور مثل إن أعطيناك الكوثر أعطونا فحاولت قريش ولم يستطيعوا فأنزل الله تعالى عليهم أعظم تحدي هذا التحدي موجود إلى يومنا هذا وقال الله تعالى لهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله كنتم صادقين ولم يستطيع أن يأتي ولو بمثل انا أعطيناك الكوثر بل أصبح كل من حاول أن يأتي بمثل القرآن أصبح كلامه نوعا من الطرفة يضحك به الناس في المجالس أقبل مرة عمرو بن العاص إلى مسيلمة الكذاب ومسيلمة من أشهر من عرف عنه أنه زعم أنه انزل عليه القرآن وكان بالمناسبة لا ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل لكن مسيلم كان عنده رأي أن محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي على الحجات وأن مسيلمه نبي على نجد ولذلك مسيلم كتب مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام كتابا قال من مسيلمه عبد الله ورسوله إلى محمد عبد الله ورسوله إن الله بعثني نبيا كما بعثك نبيا فإذا وصلك كتابي هذا فاقسم الأرض بيني وبينك رصفين فإن قريشا قوم بهت، فلما وصل الكتاب الى النبي عليه الصلاة والسلام وقرئ عليه قال اقلبوا كتابه واكتبوا يعني هذا ما يستحق ورقة جديدة ورقتها التي جاءت منه هذه المليئه بالرجس والنجس من, من كلامه الذي يدعي فيه الفجور والكفر قال اقربوها واكتبوا عليها قالوا ما نكتب يا رسول الله قال اكتبوا من محمد عبد الله ورسوله إلى مسيلمة الكذاب أما بعد إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين مسيلمة هذا قبل أن يسلم عمر بن العاص ذهب إلى مسيلمة وكان عمر صاحب علاقات عمر له علاقة بالنجاشي وله علاقة يعني عمر كان داهيا من دهات العرب وكان يقيم علاقات مع هؤلاء الكبار فذهب إلى مسيلمة فقال له مسيلمة أنت جئت من مكة قال نعم قال ما آخر ما أنزل على نبي الحجاز يظن أن أنا نبي وأنا نبي ما آخر ما أنزل عليه وكانت قريش مع شركهم بعضهم يحفظ بعض ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام لسهولة حفظه ولقد يسرنا القرآن للذكر ولأنه بليغ في عبارته فيحفظون بعضه فقال له عمر أنزل عليه سورة قال ما هي قال انا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الابتر فقال له مسيلمة أما علمت أنه أنزل علي مثلها قال وما أنزل عليك وكان مسيلمه يصنع الكلام يعني يقول والعاجنات عجنا والزارعات زرعا والحاصدات حصدا هكذا يبدأ والخابزات خبزة يركب هكذا يتشبه بالقرآن فقال أنزل علي قال ما أنزل عليك قال أنزل علي إنا اعطيناك التفاح فصل لربك وارتاح ودع عنك الصياح وأخذ يعطيه منها الكلام فقال له عمرو بن العاص وعمر ذكي حمر داهيه قال له عمرو يا مسيلمة قال نعم قال والله انك تعلم اني اعلم انك كذاب ما قال لها انت كذاب لا تجاوز هالمرحله يقول ما يحتاج اقول لك انك كذاب انت تدري اني ما صدقتك والله إنك تعلم اني أعلم أنك كذاب. ولا يزال هذا التحدي فأتوا بسورة من مثله لا يزال إلى اليوم قائما ولا يستطيع أحد أن ياتي بسورة من مثل ما أنزل الله تعالى ولذلك قال الله جل وعلا في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه دل المتقين ذكروا أن رجلا ذهبت زوجته إلى المركز الإسلامي وسألت عن الإسلام فاعطوها المصحف المترجم فأخذ وقالوا لها هذا المصحف ينبغي أن تحترمي وأن تعرفي له قدره فجاءت المصحف إلى البيت فقال لها ما هذا الكتاب الذي معك قالت هذا كتاب أرجوك لا تلمسه هذا كتاب خاص لي لا تلمسه ولا تقترب منه ووضعت الكتاب في, في مكان فلما خرجت في حاجة من حاجاتها أكبر وأخذ الكتاب فلما فتحه وإذا أول الآيات أرف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني هذا القرآن لا خطأ فيه ولا شك ولا تغيير ولا تبديل فاستغرب قال جرت العادة أن الذي يؤلف كتابا أنه يقول في أول الكتاب وليعذرني القارئ إن وجد فيه خطأ. أو وجد فيه سهوا دائما المؤلفون يكتبون هذا في أول الكتاب يقول يعني إن وجدت خطأ أو سهوا أو كذا فاسمح لي أيها القارئ يقول هذا الكتاب من أول صفحة يقول أتحداك أن تجد أي خطأ في كتابي وهو لم يدرك ان هذا القرآن فجعل يقرأ يحاول أن يجد خطا مع أنه يقرأ المترجم فلم يصل إلى النصف إلا وقد دخل الإيمان إلى قلبه ولذلك كثيرون اليوم كما كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يسمعون القرآن فيدخلون في الإسلام كذلك إلى اليوم أقوام يسمعون القرآن فيدخلون في الإسلام وقال الله تعالى لنبي عليه الصلاه والسلام وين أحد من المشركين استجارك يعني طلب جوارك طلب حمايتك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله سمعه القرآن ثم انظر كيف التأثير للقرآن فيه ثم أبلغه مأمنة إذا سمعته القرآن أبلغه مأمنة وصله إلى مكانه وهو آمن وجاء قال يا محمد أعطني الأمان استجارك فأجره ثم سمعه القرآن ثم قل يلا تفضل إلى بيتك امنا لاجل أن يجد بعد ذلك اثر القرآن وقال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وجاهدهم به جهادا كبيرا جاهدهم بالقرآن والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن اول ما يفعلون من قراءته دعوة الناس والتأثير فيهم أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وصار يدعو الناس للإسلام أسلم معه في آم وصار عليه الصلاة والسلام يبحث عن مكان يحاول أن يحمي فيه أصحابه لأن قريشا كانت تعذب بلالا وخبابا وسمية تفعل الأفاعيل واللي ما تستطيع تعذبه كانت تصنع بتجارة ما تصنع فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك يبحث عن مكان آمن يرسل إليه أصحابه فقال لأصحابه إن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد هاجر إلى الحبشة هاجر إلى الحبشة ثمانية وسبعون ما بين رجل وامرأة وصلوا إلى الحبشة فقريش ما تركتهم أرسلت مباشرة عمرو بن العاص بحكم أن له علاقة بالنجاشي أرسلت عمرو بن العاص وعبد الله بن أمية إلى الحبشة قالت ردوهم وصل عمرو بن العاص إلى الحبشة مع عبد الله بن أمية و... وجاءوا معهم جلود من مكة ومعهم هدايا واعطوها النجاشي ثم قالوا له انه قد ظهر قبلنا رجل اتى بدين لم نعرفه ولم يعرفه اباؤنا واتبعه عليه اقوام خالفوا ديننا ثم هاجروا الى بلدك فليسوا هم على دينك وليسوا, وليسوا هم على ديننا كانهم يقولون يعني لو كانوا على دينك سكتنا لكن ليسوا على دينك ولا على ديننا فلماذا يهاجرون اليك فردهم إلينا فنحن أعرف كيف نتعامل معهم وكان النجاشي رجلا عادلا قال لا أردهم عليكم حتى اسمع منهم ثم أرسل إلى الصحابة أن تعالوا إلي فعلم الصحابة أن عمرو بن العاص و بن وعبد الله بن أمية جاءوا من قريش فخافوا أن يرجعهم النجاشي. فإذا أعادهم النجاشي نكلت بهم قريش خلاص عرفوا أن مالكم مخرج إلا مكة فوصلوا ووكلوا جعفر ابن أبي طالب قالوا يا جعفر أنت اللي ابن عبد المطلب قالوا أنت اللي تكلم يا جعفر فأقبل جعفر فسأله النجاشي قال ما هذا الرجل الذي بعث فيكم إيش هذا الدين وكان النجاشي يكلم عبر ترجمان ما يتكلم عربي يكلم باللغة الحبشية الأثيوبية فجعل قال له جعفر إن كنا أهل جاهلية يأكل القوي منا الضعيف ويقتل أحدنا ولده مخافة أن يطعم معه خافة الجوع يذبح ولده يقول ما يعني لست مسؤولا عن إطعامك ويأذ بنته فبعث الله إلينا نبيا نعرف نسبه وعقله وصدقه وجعل يصف النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصلاة والصوم وعبادة الله فقال له النجاشي هل جاء معه بشيء قال نعم جاءنا بكتاب. من الله. قال هل معك من هذا الكتاب شيء؟ قال نعم. قال سأسمعني. طبعا كل هذا عبر المترجم. كل هذا عبر المترجم. فبدأ جعفر يقرأ وقرأ عليه أوائل سورة مريم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا.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 تبقون في الحبشة في أمنكم وطمأنينتكم بعدما ضربتم مشوار الطويل عبر البحر أو نجمعكم الآن في سفينة ونرسلكم المكة الآن القرار يقول جعفر فجعلت أقرأ وأرفع بصري إلى النجاشي إلى الآن مترجم ما ترجم إلى الآن نجاشي ما, ما يفهم هذا الكلام عربي ما يفهمه لكن يسمع القرآن يقول فوالله إني لانظر إليه وان عينيه لتذرفان يبكي وينكت بعصا معه على الارض يضربها على الارض وهو يسمع يقول فلما انتهيت التفت النجاشي الى الترجمان وقل له قال له قل له والله ان الذي قراته والذي جاء به موسى ليخرجان من مشكاه واحده يقول والله ان التوراة اللي جاء بها موسى واللي أنا سمعت منك الآن مصدرها واحد إن الذي قرأته والذي جاء به موسى لا يخرجان من, من مشكات واحدة اذهبوا فأنتم سيوم في أرضي سيوم يعني أحرار ثم أنزل الله تعالى بعد ذلك قوله جل وعلا عن أهل الكتاب قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وإنك لتعجب والله من قراءة القرآن سواء على العربي الذي يفهم القرآن أو حتى على الاعجمي الذي لا يدري ما تقرأ والله وأنا أقول عن تجربه والله يا إخواني إنك تلوت عليه القرآن أو سمعته القرآن وانظر إلى وجهه واسأله عن قلبه أكثرهم ولا أريد أن أجزم بالكل لكن أكثرهم فعلا يجزم لك بأن هذا الكلام الذي سمع بهذا الصوت أنه أثر في قلبه ذهبت قبل فترة بسيطة إلى إحدى الدول العربية ونسقت لي زيارة إلى دار المسنين فجئت وإذا هم قد وضعوا كل اثنين من كبار السن في غرفة فدخلت وسلمت عليهم فقال لي أحد الجالسين في غرفة من الغرف قال يا شيخ ترى هذا مسيحي فنظرت وإذا الرجل ما هو يعني ما هو شايب كبير جدا يحتاج إلى خدمه وكذا فيحتاج أن يبقى في دار مسنين فقلت لك حالك إيش اسمك قال أنا فلان وين أهلك وين كذا قال والله أنا زوجتي تركتني وهاجرت بر البلد إلى إلى أمريكا أو كندا أو بريطانيا، وتركتني وحدي. قلت طيب ليش ما تزوج؟ تركتك عمرك كم؟ قال لما كان عمري 45 وأربعين. ليش ما تزوجت؟ طيب غيرها ذهبت بأولادها خلاص وانقطع الاتصال. نعم ليش ما تزوجت؟ قال لا حرام. احنا المسيحيين عندنا الزواج مرة واحدة بس حرام الواحد يتزوج مرتين. حتى لو تركتني زوجتي خلاص هي محاولة واحدة في تاريخي كله. قل طيب اتركك من هذا ليش ما تدخل في الإسلام قال لا خلاص أنا ما أريد الإسلام عمره يمكن قريب من السبعين كان هو تركته زوجته وعمره خمسة واربعين قل طيب اسمع شيئا من القرآن وقرأت عليه الآيات من أول سورة مريم تأثر الرجل طبعا هو يسمع قران أكيد تأثر وجلس ساكنا ثم عرضت عليه الإسلام فرأيت والله أن تقبله بعدما سمع القرآن وانشراح صدره أعظم مما كان لما كان النقاش قبل أن يسمع القرآن ودخل في الإسلام والله الحمد فأنا أقصد أن استماع القرآن كما قال الله تعالى وإن أحد من المشركين التجارك فأجره حتى يسمع سمعه القرآن حتى يسمع كلام الله عندك الوقت الذي لشخص غير مسلم أبعث إليه آيات مؤثرة بأصوات قراء مؤثرين حتى لو لم تكلمه عن الإسلام وان تيسر أن تكون هذه الآيات مقاطع يعني مترجمة لقارئ يقرأ وهي مترجمة بحيث يستمع وينظر فإن هذا يكون أعظم تاثيرا واليوتيوب اليوم مليء بمقاطع لأشخاص يسمعون القرآن ويتأثرون طلبهم تعثون صوروا زملاء لهم أشخاص يدخلوا, يدخلوا أحدهم إلى محل مسلم ويسمع القرآن ويهدأ ويبدأ ينصت ويقول أنا أشعر براحة في قلبي كل هذا لعظم تأثير القرآن ولذلك قال الله تعالى عن القرآن قال وجاهدهم به جهادا كبيرا هذا القرآن حتى الجن تأثرت به خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه فقام عليه الصلاة والسلام وانزوى معهم عنهم في مكان وهو عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن على كل أحواله فقال الله تعالى وَإِذْ بعثنا إِلَيْكَ نفرا من الجن يَسْتَمِعُونَ القران مروا الشكر في الليل مروا فَسَمِعُوا القران يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نفرا من الجن يستمعون القرآن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 الآيات. حتى الجن يتاثرون بهذا القرآن عدد من الصحابة الذين دخلوا في الإسلام دخلوا فقط بمجرد سماعهم للقرآن فقط بمجرد سماع القرآن لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أصحابه ويمكث صلى الله عليه وسلم ما شاء في المدينة فوقعت معركة بدر بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش ف. اسر من قريش كما تعلمون قتر منهم سبعون وأسر منهم سبعون فلما أسر هؤلاء السبعون صارت قريش ترسل من عندها من يحاول النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يقنعه ان يطلق الأسرة كان بعض قريش يذهب ويأخذ اسيره يتفاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي فدية ويأخذ أسيره جبير بن مطعم كان من قريش على الكفر فذهب خفية من قريش حتى وصل إلى المدينة وجاء إلى المسجد وإذا النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب يقول جبير فسمعته يقرأ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور يقول فجعلت واستمع إلي في سكون الليل يقول فلما بلغ قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون يعني إذا أنتم تقولون ما في إله إذا من خلقكم أم خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون يقول فلما قرأها كاد قلبي أن يطير فدخل في الإسلام هذا القرآن في نظمه وترتيب آياته وسوره ونهاية الآيات فيه إعجاز عظيم لا يدركه إلا من تدبر ذكروا أن الأصمع جلس مرة يقرأ وعنده رجل اعرابي وكان هذا الاعرابي لا يحفظ القرآن لكن يستمع لكنه اعرابي أذنه سليمة في معرفة اللغة العربية والبلاغة يعني بعض الناس اليوم لو تقول مثلا ذهب أحمد إلى السوق يقول لك والله يا أخي أحسنها خطأ تقول طيب يلا ايش إيش احمد يقول لك ما أدري إيش عرابها لكن أذني ما قبلت أن أحمد تكون عليها فتحة ما قبلت هكذا لأن أذن سليمة إذا سمعت خطأ في اللغة العربية لم تقبله حتى تقول ذهب أحمد يقول لك نعم الآن أذني قبلت هذا الأعراب ما يحفظ القرآن لكن معرفته بالبلاغة والجمل التامة وترتيب اخر الجمله على اولها والتناسق بينها هذا يدرك فجلس الاصمعي يقرا قال له الاعرابي اقرا علي شيئا من القران فجلس الاصمعي يقرا والاصمعي عبد الملك بن قريب الاصمعي من سادة العرب في اللغة فقرأ عليه الاصمعي قول الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله الايه فيها وعيد وقوه ثم الأصمع قال في آخرها والله غفور رحيم فقال له الاعرابي لا قف قف هذا قران قال نعم قال والله هذا ليس قرآن قال أن تحفظ القرآن قال لا قال كيف عرفت أنه ليس قرآن قال لا أحفظ لكن والله هذا ليس قرآن اعد فعادها الأصمع والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله نكالا يعني عقوبة وعبره لغيرهم والله غفور رحيم قال والله هذا ليس قرآن قال لا أسمعي قران قرآن قال هذا ما هو قران افتح المصحف قال أسمعي يقرأ من حفظه ففتح المصحف وإذا الآية والسارق والسارقه فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم فقال الأعرابي نعم هذا قرآن عز فحكم عز يعني صار له الملك والعظمة فحكم بالحكم الذي يريده دون أن يخاف من أحد أما لو كان سيغفر ويرحم لن يهددهم لكن ما دام الآية فيها تهديد معناه آخرها في عزه وقوة تختم به قال عز فحكم ولذلك هؤلاء العرب الذي أنزل عليهم هذا القرآن كانوا يدركون فعلا ما فيه من معاني عمر رضي الله تعالى عنه أسلم أيضا بسبب القرآن إلى اليوم لا يزال الناس يكتشفون ما في هذا القرآن من معاني وإعجاز وعدد اليوم ممن يتكلمون في علم الأجنة وتكوين الجنين في الرحم وما يتعلق بالجبال لما قال الله تعالى عن الجبال أنه جعلها سبحانه وتعالى رواسية وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بهم يعني الأرض كانت كما جاء في الحديث أول ما خلق الله الأرض اضطربت فجعل الله تعالى فيها الجبال فأرستها واليوم ذكر أهل الجيولوجيا بأن 75% من الجبل هو جذر له في الأرض وأن اللي يطلع فوق الأرض فقط ربع الجبل هو 25% كما أن الجبال رواسي للأرض، كذلك جعل الله تعالى الرواسي الأوتاد، كما قال سبحانه وتعالى والجبال اوتادا جعل أوتاد الخيمة تمسكها حتى لا تعبث بها الريح، جعل الجبال أوتادا للأرض. ولذلك قال الله تعالى وجعلنا الارض مهادا والجبال اوتادا ولما ذكر الله تعالى الناصية، قال سبحانه وتعالى لما أقبل أبو جهل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي ثم أراد ان يؤذيه فقال الله جل وعلا في آخر سورة اقرأ, اقرأ قال ناصية نسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديا سندعو الزبانية يحدثني الشيخ عبد المجيد الزنداني وهو من أوائل من اهتم منذ القديم بعلم الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وله في ذلك مؤلف قديم يعني ربما ألفه من أكثر من ثلاثين سنة يقول كنت مرة في مؤتمر فتكلمت على قول الله تعالى كلا لإن لم ينتهي يعني إذا أبو جهل ما وقف عن أذاك لنسفعا بالناصيه الناصية مقدمة الرأس فوق الجبهة ناصية كاذبة خاطئة ما قال ناصية كاذب خاطئ نفس الناصية كاذبة وخاطئة يقول فقلت <تصفيق> لهم إن المفسرين قالوا ناصية كاذب خاطئ قالوا لا ما نقبل كذا اقرأها مثل ما هي في القرآن الناصية هي التي وصفت أنها كاذبة خاطئة يقول فجعلت أبحث وإذا حديث تتكلم عن الناصية وآيات يقول الله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها يعني يتحكم فيها بالناصيه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك إذا الناصية فيها فيها سر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ثم اكتشف العلماء بعد ذلك أن المركز في الدماغ الذي يتحكم بقرارات وتصرفات الإنسان هو في الناصية هنا في الجزء المقدم من الدماغ الذي يتخذ قراراته ولذلك كل الآيات والأحاديث تتكلم أن التحكم كأنك تقول يا ربي اجعل الذي يتحكم في الناصيه أصلحها ناصيتي بيدك الخير معقود في نواصيها الخير فهي التي توجه إلى الخير في القتال بين المسلمين واعدائهم كذلك لما قال الله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ثم قال كانما يصعد في السماء كانما يصعد في السماء نعم اليوم لو تذهب بشخص عنده ضغط لو تذهب الى بعض الجبال سواء في المملكه أو في غيرها اذهب مثلا الى بعض جبال الجنوب في النماص ولا في غيرها جبال مرتفعه ما يقدر يتحمل ويشعر ربما إذا كان عنده ربه وعنده كذا يشعر بكتمه صداع لأن الأكسجين كلما ارتفع إذا وصل إلى مرحلة معينة يصل الأكسجين فقط إلى واحد وعشرين إذا ارتفع أكثر فأكثر ينتهي الأكسجين يقولون يموت يموت الإنسان خلال ثلاث دقائق وعشرين ثانية إذا ارتفع إلى ثمانية آلاف متر إذا ارتفع ثمانية كيلو لو ارتفع فرضا يعني ثمانية كيلو يقولون يموت خلال ثلاث دقائق وكلما ارتفع أكثر يقل الأكسجين فلذلك تجد أنه وهو يرتفع يبدأ يحس بحرج وكتمه وما في تنفس كما قال الله تعالى يجعل صدره ضيقا حرجا حرجا يعني ضيقا الحرج هو الضيق يجعل صدره ضيقا حرجا ثم ضرب مثالا قال كانما يصعد في السماء لو كان القرآن من عند نبينا صلى الله عليه وسلم كيف يعرف أن الأكسجين كلما ارتفعت من الأرض إلى السماء أنه يقل من يخبره بذلك هذا القرآن العظيم أنزله الله تعالى وأمر بتدبره يقول عثمان رضي الله تعالى عنه لو صحت قلوبكم ما شبعتم من كتاب الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتلاوته وأمر بإكرام أهله يقول عليه الصلاة والسلام إن من اجلال الله إكرامه حافظ القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عليه ولذلك من السنة إذا رأيت حافظا للقرآن أن تجله يعني مثلا عندك ولد يدرس التحفيظ أو مثلا مرت على طلاب التحفيظ وهم في حلقتهم أو أخبرك أحد قال هذا والله من حافظة القرآن أو يحفظ نصف القرآن اجلال هذا الشخص والثناء عليه ومدحه هذا قربه إن من إجلال الله اكرام حافظ القرآن وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجل حافظ القرآن أبي بن كعب رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب سورة البينه قال أبي يا رسول الله وسمان الله لك يعني هل الله قال لك اقرأ على واحد من اصحابك وانت اخترتني ام ان الله في عظمته وجلاله وجبروته وعلوه في سماواته على عرشه ذكر اسمي وسمان الله لك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فانفجر ابي باكيا ما هي الميزة التي عند ابي هل كان في وزارته وخلافته ويعانته للنبي عيسى صلّى الله عليه وسلم مثل أبي بكر وعمر؟ هل كان في القتال في النفقة في المال مثل عثمان؟ هل كان في القتال والمساورة للنبي عليه الله مثل علي؟ هل كان في الحديث مثل أبي هريرة؟ ما ما هو أبي ما هي الميزة التي عند أبي هي حفظ القرآن والعناية به. ولم يذكر أن الله تعالى قال لنبينا عليه الصلاة والسلام اقرأ سورة كذا على فلان إلا على أبي قال وسمان الله لك قال نعم فانفجر باكيا ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب ايضا أن يسمع القرآن قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود قال يا عبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن قال أقرأه عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن اسمعه من غيري قال فبدأت وأقرأ من سورة النساء حتى وصلت قول الله تعالى فكيف فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد كل أمة من الأمم أمة نوح يأتي نوح يشهد اني يا ربي بلغتهم أمة شعيب يأتي شعيب يشهد مئة وعشرين ألف نبي كل نبي يأتي يشهد على قوم يا ربي بلغتهم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يقول فقال لي حسبك فرفعت بصري إليه وإذا عيناه تدريفان ولذلك حتى في مجالسنا من السنة أن المجلس إذا هو يمتد ساعة ساعتين ثلاث أن يقال مثلا لشخص اقرأ علينا شيء من القرآن فيقرأ ولو خمس دقائق عشر دقائق خاصة إذا كان من لهم صوت حسن أو من صغار السن الذين في حلقات التحفيظ بلا شك أن هذا المجلس الذي يذكر فيه الله تعالى ويعظم ويسرى القرآن هذا من المجالس التي حث النبي عليه الصلاة والسلام عليها القرآن يشفع يوم القيامة ويرفع يقال للإنسان يوم القيامة اقرأ ورتل اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها حتى لو كان الإنسان ما يعرف يقرأ له أجران الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يعني مثل الملائكة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران يعني أجر التلاوة وأجر المشقة وعند الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يعني يأتي القرآن مع صاحبه اللي يقرأه حتى لو ما كان حافظ لكن شخص مرتب لنفسه يوميا يقرأ مثلا جزء كامل او نصف جزء وبالمناسبة ترى قراءة جزء كامل تستغرق بالضبط عشرين دقيقة انا جربتها مرارا يعني لو الواحد حمل القرآن معه في الجوال وصار قبل لا يفتح الواتساب. ويقرا الرسائل والجروبات والمجموعات ويشوف المقاطع اللي اصحابها ارسلوها وربما يمضي عليه نصف ساعه ولا ساعه ويقرا في هذا الواتس لو جعل لي على نفسه عهدا اني قبل لا اقرا الواتس افتح التطبيق الابلكيشن الخاص بالقران وعند تحديث بدء القراءه يعطيك على طول الموضع اللي وصلت له واقرا كل يوم جزء إذا ألزمت نفسك نفسك الطفلي إن تهمله شب على حب الرضاع وين تفطمه ينفطني إذا ألزمت نفسك بالقراءة اسبوع اسبوعين ثلاثة شهر تجد أنك بعد ذلك تتعود يصبح سبحان الله سهولة التلاوة عليك بشكل عجيب بشكل عجيب وهناك منهم أكثر منك شغلا ربما وهم يقراون يوميا الجزء والجزئين لكن ييسره الله عليه يجيء القرآن يوم القيامة مع صاحبه اللي فيقول القرآن يا رب حله قال فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارضى عنه قال فيرضى عنه فيما يقال اقرأ وارتقي ورتل كما ولك بكل آية ويزاد بكل آية حسنة اختم هذا المجلس بمسائل وأحكام تتعلق به القرآن. ما حكم وضع القرآن مثلاً سنترال مثلاً شركة أو مستشفى أو كذا أو فندق إذا اتصل أحد وقال أريد غرفة كذا ولا فلان على ما يحولون عليه يقرأ القرآن ايش الحكم شرعاً ما حكم تعليق القرآن كلوحات ما حكم تلاوه الجنب للقرآن حفظا ليس مثل المصحف حفظا ما حكم قراءة المرأة في عذرها الشهري للقرآن هل يجب على الصغار أن يتطهروا قبل مس المصحف ونحو ذلك المساء ما حكم قراءة القرآن وإهداء الثواب إلى الموتى سأذكر لكم أيها الاخوه والأخوات خلال هالعشر دقائق قرابة العشرين مسألة مما يسأله الناس عادة ما يتعلق بالقرآن الأولى من الذي جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن ينزل والصحابه يكتبونه فتجد عبد الله بن مسعود عند سوره البقره كامله كاتبها تجد مثلا زيد بن ثابت عند سوره عمران ابو بكر عنده مثلا كذا علي عثمان عمر مفرق فلما وكان الناس يحفظون القرآن كاملا عدد منهم فلما توفي النبي عليه الصلاه والسلام وبدات الحروب حروب الردة قيل لابي بكر ترى قراء القران يموتون في الحروب عدين من يعني نخشى أن نفقد بعض الآيات فأمر أبو بكر زيد بن ثابت وكان مهتم بالقرآن قال اجمع القرآن صار زيد يأتي عند عبد الله بن مسعود يقول عاطني القرآن اللي عندك يقول فكنت آخذه من بعضهم صندوق صندوق خشب فيه أكتف لإبل كتف البعير كبير فكانوا يأخذونه يحكونه يكتبون عليه وبعضهم يعطيني ألواح يعطيني صندوق في عشرين كتف بعير يقول هذه والله سورة هذا جزء مثلا عبس وتولى وعما يتساءلون وكذا وكذا يعطيني صندوق فيه ألواح خشب يقول هذه سورة المعدة هذا الصندوق هذا سورة كذا فأخذها وجعل رضي الله عنه يرتبها وعرضها على الصحابة بعدما جمع القرآن طيب ترتيب السور ترتيب السور يعني البقرة، آن عمران، النساء، المائدة، الأعراف حبل يرتبها؟ بعضها من النبي صلى الله عليه وسلم فهو ينزل عليه السورة فيقول ضعوا هذه السورة بعد سورة كذا مثل سورة التوبة ضعوها بعد سورة الأنفال وبعض هذه السور رتبها الصحابة رضي الله عنهم لكن أجمعت الأمة على هذا الترتيب ولا يجوز ابدا ياتي واحد اليوم ويطبع طبعة جديدة من المصحف ويقول والله ما دام الصحابة هم اللي رتبوا انا بغير بحط اول سورة مثلا سورة المائدة وبعدين سورة ما يجوز حرام اجمعت الامة علي يجب اتباعه في كل من يطبع المصاحف هذا بالنسبة لترتيب الصور بعضها من النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها من الصحابة الكرام اما ترتيب الآيات فهذا من الله سبحانه وتعالى ترتيب الآيات في السورة أسماء السور أيضا بعضها من الله وبعضها من النبي صلى الله عليه وسلم بعض السور هو اللي سماها وبعض السور سماها الصحابة يعني مثلا سورة يوسف كلها تكلم عن يوسف سماها سورة يوسف قصة مريم في سورة مريم سماها سورة مريم هذه بالنسبة لأسماء السور لكن أيضا أجمعوا عليها فما يجوز أحد يأتي اليوم ويطلع أسماء من عنده خلاص أجمعوا عليها ولذلك بعض السور لها اسمان سورة مثلا التوبة وسورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وذكرت صفاتهم ونحو ذلك القرآن هو أفضل ما يقرأ لكن في مواضع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن فيها يقول عليه الصلاة والسلام ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ما يجد الواحد في سجوده يقرأ قلو الله واحد أو في ركوعه هذه للتسبيح والدعاء ما يجوز أن يقرأ فيها القرآن أيضا لا يجوز أن يدخل بالمصحف إلى الحمام إلا إذا خشي الإنسان أنه يسرق واحد معه مصحف وخشي أن يضع خارج الحمام فيسرق فدخل به وضعه في موضع بعيد عن حتى انتهى من حاجة ثم أخذ فلا إذا خشي أن يسرق أما في غير ذلك فلا يجوز أن يدخل إلى هذا المكان اللي عنده مصحف ممزق، واحد يقول انا عندي مصحف قديم وممزق، وبعض الآيات، بعض الصفحات غير موجودة، ماذا أفعل به؟ شيخنا الشيخ ابن باز الله يرحمه كان يقول إما أن يأخذ المصحف ويدفن في مكان طاهر، طبعا لو حفظته عندك ما في مشكلة، لكن لو قال يا أخي عندي مجموعة مصاحف مزدقة ومهترياء ومتآكلة، إما أن يحرق ويدفن هذا الرماد. في مكان أو المصحف نفسه يدفن في مكان هذه فتوى الشيخ مباز رحمه الله اللجنة الدائمة سئلت عن الذين يضعون القراءة القرآن في السنترال فيقول لك والله أنا بحولك إلى مكتب فلان هل الثلاث ثواني أو الخمس ثواني اللي تنتظرها حتى يرد عليك تكون سبعت لك مثلا كذا من القرآن هل هذا جائز أم لا فاللجنة الدائمة أفتوا بأن هذا لا يجوز وقالوا لأنه يعني فيه نوع امتهان للقرآن فهو قد يقرأ مثلا ولا تقرب الصلاة بعد يرد عليك لكن نعم فصار قطعت المعنى فويل للمصلين بعد رد عليك نعم قطعت المعنى في الآية فقالوا إن هذا لا ينبغي أن يجعل لو جعل مثلا يعني أحاديث ولا جعل كذا ما فيه أما أن أو دعاء أو نحو أما ان يجعل القرآن فلا نسيان القرآن علاجه كثرة المراجعة لكن إذا كان نسيه من غير تفريط فلا بأس لكن الذي يتعمد هجر القرآن حتى ينساه هذا هو الذي يأسم الذي على غير طهارة هل يجوز أن يمس المصحف أما إذا كان الإنسان على جنابه فلا يجوز أن يمس المصحف باجماع العلماء لكن لو كان الإنسان في طائرة وأحدث وده يقرا القرآن فإما أن يقرأ من الجهاز الجوال أو ايباد أو كذا أو يكون معه مصحف هو تفسير بحيث أنه لما يمسه مس التفسير ما مس المصحف هذا جائز أيضا لكن إذا بيمس المصحف نفسه فأنا إما الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله على أنه يجب الطهارة لمس المصحف وقال آخرون لا يجب ذلك ولهم على ذلك أدلة ولذلك الاولى ان لا يقرا القرآن لا يمس المصحف الا هو على طهارة لكن لو الإنسان ما استطاع وقال يا اخي انا في الطائره والحمام عنده زحمه او انا في اتوبيس ولا اقدر اتوضا انا في رايح مكه ولا السائق الاوتوبيس ما يوقف عشان اتوضا فانا لا أستطيع اني اسرع ذلك ف يعني إذا اضطر على الى ذلك فلا باس عليه الجنب لا يمس المصحف اجماعا ولا يقرا القرآن غيبا اللي عليه جنابه لأن علي رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه من القرآن إلا الجنابه لا يمنع من قراءة القرآن إلا الجنابه لكن لو كان حدث أصغر يجوز أن يقرأ القرآن غيبا الحائض والنفس يجوز لها أن تقرأ القرآن غيبا وأن تمثل مصحف بقفاز مثلا أو أن تقرأ من تفسير مثلا أو أن تقرأه من الأجهزة الجوال هذا لا يجب فيه الطهارة لو سلم عليك أحد وأنت تقرأ القرآن ماسك المصحف تقرأ ومر واحد قال سلام عليكم تقول عليكم السلام وتكمل حتى تجمع بين الفضيلتين قراءة القرآن مثل المصحف بالنسبة للصغار يرخص لهم في ذلك طلاب التحفيظ مدرس يدرسهم في المدرسة فلو قال للطلبة 30 طالب في الفصل يا حصه قران يا عيال كل واحد يروح يتوضأ والله انت انتهي الحصة وهم ارجعوا فمشكلة او مثلا في التحفيظ اول ما جلسوا قال للطلاب عشرة في الحلقة في المسجد قال من منكم على غير وضوء فرفع ثلاثة اربعه قال روح توضوا تجد الباقي بقلون او انا تذكرت اني مش على وضوء يا استاذ انا تذكرت فيتفلتون فرخص اهل العلم للصغار رخصوا لهم في ان يعني ان يقراوا القرآن من غير طهارة لأن هم غير مكلفين شرعا ودون ال في الغالب يعني لم لم يجري عليه قلم التكليف وايضا في مشقه عليهم وانهم بحاجه لقراءة القرآن ونحو ذلك قالوا ايضا يكره ان يقال للقران مصحف لا يصغر القران بل يقال مصحف اخذ المال على تلاوه القرآن ما يجوز يقال والله هذا فلان مات تعال نبغالك تقرأ لختمة جزاك الله خير وهذه 150 ريال على قراءتك للختمة وتقرأ له جزء وهذا فلوس هذا لا يجوز هذه طاعة كيف تبيع, تبيع حسنات يعني هذا لا يجوز اما من, من كان يأخذ المال على تعليم القرآن واحد يقول أنا مدرس حلقة أنا هذه وظيفتي فيأخذ أو إمام مسجد أو نحوه لكن الكلام عن اللي يقول لك أنا بقرأ ختمة لأبيك المتوفى ولا بقره ختمها اهلك وأعطني كذا من المال هذا ما يجوز إهداء الثواب إلى الموتى واحد يقول أنا والله بقرة كل واحد ثلاث مرات وأهدي توابها إلى ابي المتوفى نقول إن الذي ورد في إهداء الثواب الصدقة الحج العمرة الصوم أما الدعاء أيضا أما أن يقرأ القرآن ويهدي ثوابه فهذا لم يرد به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن عدد من أهل العلم أبا حوك كشيخ الثامن بثيمن رحمه الله وغيره لكن لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأولى أن تكتفي بما ورد تدعو للميت وتتصدق عنه ونحن ذلك القول صدق الله العظيم لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها احيانا لا باس واحد قرأوا أنتها قال صدقها مرة مرتين ما في باس لكن ان يجعلها كانها من القران هذا لا يجوز ترجمه القران باللغات لا باس بها وهي جائزه طبعا هل يجوز انك تهدي مصحف لكافر هل يجوز اما اهداء الترجمه فجائز اهداء الترجمه فجائز طيب ما حكم اهداء المصحف واحد كافر عربي عربي وقال لي يا أخي أنا ودي تعطيني مصحف أقرأ فيه وهو عربي هل يجوز تعطيه المصحف؟ ما عطيته الترجمه عطيته المصحف آه كثير من أهل العلم يمنع من ذلك ويقول إن كان بد فأعطيه المصحف المفسر حتى لما لما يمسه ما يكون مس المصحف وأيضا الشرط الثاني أن تكون واثقا أنه يحترمه ما يأخذ منك هذا ثم يهينه هذا ما يجوز. لكن إذا علمت أن انسان محترم وأنه جاد يريد أن يتعلم القرآن ويقرأ جاد فاعطه التفسير حتى ايضا لو ما فهم كلمة يعني ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ما فهمها يقرأ تفسيرها النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسالة إلى هرقل ووضع فيها آيات ومسها هرقل وهو كافر بعث الى النبي صلى الله عليه وسلم رساله قال من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل العظيم الروم اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فيمتى وليت فان عليك اسم الأريسيين يا أهل الكتاب تعالوا <تصفيق> إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ذكر له ايه او ايتين فهذا جائز انك تعطي الغير المسلم الكافر تعطيه شيء فيه قران ترجمه ولا تفسير أو نحوه هذا جائز بدلالة ما ورد في البخاري من هذه القصة ما حكم الحلف في القرآن الحلف في القرآن واحد يحط يده على المصحف ويقسم هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعني بعض أهل العلم يقول إذا كان المقصود التعظيم يعني أحيانا بعض الناس تقول له مثلا المحكمة يقول له مثلا احلف أنك رجعت إلى فلان العشرة ألاف اللي يطلبك قال والله رجعتها قال القاضي لا لا لا ما يصلح هذا اليمين قل اقسم بالله العظيم قال اقسم بالله العظيم الجامع المانع الحي القيوم القوي العزيز المنتقم الذي ينتقم ممن يشاء مهلك الأكاثرة وقاصم الفراعنه تجد أنه يبدأ ينتفض يقول لا لا لا كذا لا تبغى والله أقولها أما هذا هذا اللي لا هذا موجود عند القضاة بعضهم يقول لي يقول لي إذا قلنا أحلف قال والله العظيم اني رجعت أنا يقول لا يمشي الحلف اقرح الحلف ويعطونا حلف يخليه ينتفض فلو أنه قصد أن يضع المصحف لتعظيم اليمين عليه هذا اباحه عدد نهل قالوا إذا كان المقصود تعظيم اليمين إنك, انك تعطيه نوع من الهيبة أما أن يعتخل هذا عادة فلا المصحف ما يجوز الواحد يقول مثلاً والمصحف اللي فعلت كذا يحلف بالمصحف اللي هو يعني يحتوي على ورق وحبر وكذا إنما يحلف بالقران القران اللي هو كلام الله سبحانه وتعالى كقوله وكلام الله ونحوه القرآن له آداب في, في تلاوته يعني موطيل في الكلام عنها مثل تحسين الصوت الاخلاص السواك قبله ترتيل المواظبه عليه ونحو ذلك من الـ الـ الـ الآداب اول ما انزل من القرآن قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق وآخر آية نزلت آخر آية ايش اليوم كأتلك لكم نزلت من أواخر الآيات هي من أو... لكن آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون شوف ما يعني ختم الله تعالى بهذه الآية يذكرك بالآخرة بدأ بإقرأ وانتهى بي التذكير بلقائه سبحانه وتعالى اللحن في القرآن ينقسم إلى قسمين منه لحن جلي ولحن خفي لكن عاد نخشى أن نطير عليكم بتوضيحه القرآن لا يجوز أن تتكلم بالقرآن برأيك يقرأ ويقول والله أنا رأيي إنها هالآية معناها كذا لا ما يجوز بل القرآن ارجع إلى كلامها العلم هذا يحتاج انك تعرف تفسير القران بعضه ببعض تفسير القران بالحديث معرفة اللغة العربية ونحو ذلك هذا لا بد أن يعرفه الإنسان قراءة القراءه والإنسان مضطجع جائز وهو جارس وهو ماشي هذا جائز إذا تساءب القارئ أمسك حتى ينتهي من, تتائب من تتائبه هذا أيضا جائز الرقيه بالقرآن جائزة قلوه الذين آمنوا هدى وشفاء والرقية للكافر بالقرآن جائزة لو عندك مثلا سائق غير مسلم أو خادمة غير مسلمة مثلا أو زميل في العمل واشتكى ضيقا أو صداعا أو, أو كذا وضعت يدك على رأسه وقرأت عليه الفاتحة هذا جائز حتى لو كان كافر الدليل على ذلك أختم به أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بعض أصحابه فيهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فمروا بقوم من العرب وكان هالعرب مشركين والصحابة انتهى طعامهم تمروا وما انتهى فاستقروهم قالوا طيب ممكن ضيفونا فلم يقروهم قالوا لا ما نعطيكم شيء فذهبوا الصحابة وجلسوا جائعين على جنب فلدغ سيد القوم القوم البخل هؤلاء لدغ سيدهم عقرب او فجاء فجاءوا وقالوا للصحابة إن سيد القوم لديغ هل فيكم من راق قال أبو سعيد أنا لكن والله ما أرقيه إلا بقطيع من الغنم أنتم أتسهل من يحسن إليكم تعطوني قطيع غنم ما هو بشات ولا شاتين قطيع ولا خلوه يموت فقالوا تعال يقول فجئت وقرأت عليه سورة الفاتحة وأخذت أنفث عليه فقام ليس به بس انتفع به الكراءة فأعطوه ما وعدوه ثم مضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فأباح النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك وقال خذوه واضربوا لي معكم بسهم فقراءته حتى في الرقية على غير المسلم هذا جاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته اللهم اجعل القرآن مصاحبا لنا في الخلوة إذا وحشنا المكان اللهم اجعله مثقلا لموازيننا إذا لقيناك اللهم واجعله شافعا لنا مشفعا يوم القيامة اللهم اجعله ممن يرفعه القرآن وينفعه يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يتقنون القرآن ويحفظونه ويجمعونه في صدورهم واجعل ابناءنا وذرياتنا من حفظة القرآن يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم واحفظنا في بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار شر ما تعاقب عليه الليل والنهار اللهم وصلح أحوال جميع بلدان المسلمين اللهم كل أهلنا في حلب اللهم كل أهلنا في بلاد الشام اللهم مكن للحق واهله يا رب العالمين اللهم انزل عليهم الخير وامدهم بمدد من عندك واجمع كلمتهم يا حي يا قيوم اللهم كل اهلنا في بلاد اليمن اللهم انصر جنودنا هناك اللهم صب على اهل اليمن الخير صبا صبا اللهم لا تجعل عيشهم كدا كدا اللهم انزل عليهم الامن والايمان واجمعهم على الخير والهدى يا رب العالمين وكل اهلنا المستضعفين في كل مكان يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله